إلى تعمير إيمان الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هو بعد أيها الأحباب طيبكم الله حياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مسوايا ومثواكم لازلنا أيها الأحباب الكرام نتناول كتاب فقه السنة هو كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ دكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى لازلنا ايضا بصدد الحديث عن كتاب الصلاة ونحن اليوم نتحدث ان شاء الله تعالى وبتوفيق منهم عن صلاة الوتر صلاة الوتر هي الصلاة المفردة يعني فيها فرد وتر يعني فرد الوتر معناه الفرد يعني الفرد بالدال فهي صلاة فردية بنختم بيها صلوات اليوم بنختم بيها الصلاة بتاعت اليوم كله دايما علشان كده منخلي صلاة الوطر آخر حاجة بنختم بيها صلاتنا فبنختم بيها اليوم بتاعنا سواء بنختمه بعد العشاء أو بننام وبعدين بنقوم قبل الفجر بنصلي لربنا ربنا بيقوين عليه وبعد كده بنروح نختم بركعة أو بتلت ركعات أو بخمسة أو بسبعة أو بتسعة ما زودش النبي عليه الصلاة والسلام عن تسعة فهي دي بتسمى الصلاة الوترية الوتر احنا عارفينه اما واحد اما ثلاثة اما خمسة اما سبعة اما تسعة فأي أعداد بس تكون ايه وترية بس ما تزيدش عن التسعة فالوتر هذا سنة مؤكدة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء بيقول انها سنة واجبة بعضهم بيقول انها سنة مؤكدة فضيله الشيخ عبد العظيم حفظه الله يعني يرجح في كتابه أنها سنة مؤكدة يعني معنى مؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تركها النبي عليه كان يواظب عليها في السفر وفي الحضر وهو مسافر ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيترك صلاة الوتر وأيضا هو مقيم النبي عليه الصلاة والسلام كان بي يعني واظب عليها صلى الله عليه وسلم وايضا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها المسلمين فحديث سيدنا أبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فبيرغب الناس النبي عليه السلام وبيحببهم في صلاه الوتر إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى وده حديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم ايضا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ان الوتر ليس بحكم وهذا يعني ما يجعل بعض العلماء مثل الكتاب اللي في ايدينا يقول ان الوتر ليس واجبا ليس ايه واجبا بدلاله حديث سيدنا علي أقول الوتر ليس بحتم لعني ليس بواجب ولكن كَ صَلَاتِكُم مَ لو قلنا واجب هيبقى زي الصلاه المكتوبه هيبقى زي زي الفرد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوطر هو يقول سيدنا علي إن الوتر ليس ولا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم يا أهل القرآن أو تيروا فإن الله ويتر يحب الوتر فده حديث سئلنا عليه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإذا ما يستند عليه الذين ينصرون رأي أن الوتر سنة مؤكدة وليس بوجب الوتر وقته إيه؟ متى يوصل له الوتر يجوز أن يوصل الوتر بعد صلاة العشاء ويجوز إني نأجله إلى قبل طلوع الفجر يعني هو في الثلث الأخير يعني من الليل أفضل الأوقات اللي يصل فيها الوتر السلسل الاخير الثلث الأخير من الليل يا ستنعى قالت من كل الليل قد أو رسول الله صلى الله عليه وليه وسلم من أول الليل وأوسطه واخره فانتهى وطره الى السحر بتقول لنا ستنا عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان في جميع الاوقات النبي عليه الصلاة والسلام اوتر اوتر في اول الليل واوتر في وسط الليل واوتر في اخر الليل انتهى الوطر بالنبي عليه الصلاة والسلام في اخر ايامه ان هو واظب عليه في اه اه وقت السحر وهو الوقت المشار إليه في القرآن وبالأسحاري هم يستكشفون وبيبقى قبل الفجر بحوالي عن ساعة اسمه وقت الصحر هذا حديث متفق عليه حديث سيدنا علي الذي قبله حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه وفي سنن ابن ماجه وفي سنن الترمذي وفي سنن والحديث آخر هو متفق عليه والحديث الاخر هو متفق عليه والحديث متفق عليه هو اللي احنا سمعنا سمعناه اللفظ بتاعه وموجود ايضا عند البخاري مختصر وموجود عند النساء وعند سنن ابي داود وعند الترمذي ايضا بسننه بزيادة في اخره وعند ابي داود ايضا لكن يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشية ألا يستيقظ آخره واحد خايف ان هو ينام ما يقدرش يقوم في, الليل في آخر الليل تروح عليه نوما فيبقى في يستحب إن هو يصلّي قبل ما ينام يستحب أن يصلّي قبل ما ينام كان هو متأكد من نفسه ان هو ما بيقدر يقوم لو نام خلاص بيسلم ما بيقومش غير الفجر وهو الفجر بقول الله أكبر يبقى مش هيبقى فيه وقت في وقت الصلاة الوت يبقى أفضل حاجة بالنسبة له يستحب إن هو يصلي الوت بعد العشاء في أول الليل يعني. كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل اللي ظن نظن إنه يستيقظ آخر ويستحب أيضا أن هو يتأخر الليل للي بيقدر يقوم بالليل قبل الفجر بشوية يتوضأ ويصلي الراكعتين لله كده قيام ليل ويصلي الوتر بعدها سواء كان يصلي واحدة او ثلاثة حسب ما هو بيصلي فيبقى يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخرة كما يستحب تاخيره يعني الوتر إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ اخره عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال اوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر قال اوتر ثم أنام ثم أوتر قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر أخذت بالقوة في رواية أما أبو أبا بكر فقد أخذ بالعزيم وأما عمر فقد أخذ بالقوم يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيروي سيدنا أبو هريرة أبو قتدة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل سيدنا أبو بكر يقول له أنت بتوتر إمتى فسيدنا أبو بكر قال له رسول الله أنا بوتر قبل منام أوتر وروح نايم لأن أنا ما أدريش هذا رؤوم بالليل أنا ما أقدر أقوم فسأل عمر النبي عليه السلام قال له عمر أنت ما هتوتر بتوتر إمتى قال له رسول الله أنا بنام وبعدين بأوم قبل الفجر بقى إيه بأوتر فالنبي عليه السلام قال أما فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة يعني بالحيطة يعني سيدنا أبو بكر لنفسه لنفسهم كوفا منهن هو تروح عليه نوم فقال لا أنا صلي الأول الوتر بحيث أنه لو رحت على نوم ما أنا صليته يقول أخسته بالحزم أو بالوثيقة، وقال العُمر أخسته بالقوة. سيدنا عمر كان شديد حتى على نفسه، فكان بيرغم نفسه إن هو يقوم بالليل يصلي ويوتر آخر الليل. يبقى اللي يفعل كده يصح، واللي يفعل كده يصح. أهم شيء إن الإنسان يفعل الشيء اللي يستطيعه وما يضيعش على نفسه هذا الفضل العظيم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معطردة على فراشه فإذا أراد أن يوتر قادني فأوترت فتقول ستين عائشة أن النبي عليه وسلم كان بيصلي وهي كانت نايمة قدامه كده بالعرض على السرير على الفراش فلما كان النبي عليه والسلام بيصلي وبعدين يحب يوتر فكان بيأوم ستين عائشة يوقزها يأوم من نوم يعني يقول لها أومي عشان توتري الصلاة بتاعتك الحديث بتاع سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر ده حديث حسن صحيح موجود عند ابن ماجه في صحيح للشيخ الألباني موجود في عند ابن خزيمة في مسنده موجود عند سنن الإمام أبي داود عند ابن ماجه في سننه الحديث الثاني حديث تنعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر إقاذني فأوترت هذا حديث متفق عليه موجود عند البخاري موجود عند الإمام مسلم ال ال الوتر بقى ما هو عدد ركعات الوتر الوتر أقله ركعه واحده أقله ركع واحد يعني في أقل من ركع فيش أقل من ركع فالوتر أقله ركعه سيدنا ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعه واحدة توتر له ما قد صلى يبقى هتقوم بالليل عشان تصلي قيام الليل هتصلي اتنين وتسلم اتنين وتسلم تظل تصلي اتنين وتسلم طيب في الاخر بقى خفت الفجر يقزن عليك وانت لسه ما أوطرتش توتر بقى بركعة واحدة تبقى انت أوطرت لكل الركعات اللي هي زوجية انت صلتها في قيام الليل كل الركعتين مع بعض دول زوج زوج زوج زوج في الاخر خالص روح اقم صلي واحدة وتر فردانية يعني كده بتبقى اسمها الوتر ركعة المفردة دي تسمى الإيه الورد الوتر يبقى انت بيها أو طرت الصلاة وختمت الصلاة بتاعتك هذا الحديث متفق عليه قائد عند البخاري وعند الإمام مسلم وعند النسائي وعند الترمزي يعني زي الحديث دو وفي بعض الحديث فيها زيادة كلام زيادة عدد ركعة الوتر بقى عدد ركعات الوترون أقل ركع واحدة ويجوز أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات يعني لو صلى ثلاث ركعات هيبقى بدون تشهد وسطه يبقى يصلي في الركع الأولى بالفتحة وسبح اسم ربك الأعلى في الركع التانية بالفتحة وقل يا أيها الكافرون في الركع التالتة بالفتحة وقل هو الله أحد الثلاثة مع بعض بدون تشاهد وسط حتى لا تشتبه أو يشتبه الويتر بفريدة المغرب يبقى بيتخذ كده دائر كده كده مرة واحدة كده ثلاثة مع بعض ويجلس في النهاية للتشاهد الأخير طيب ويمكن هو يصلي خمسة وممكن هو يصلي سبعة وممكن ان هو يصلي تسعة مزودش عن كده لان النبي ما صلىش أكثر من تسعة في الويتر طب لو صلى خمسة أو صلى خمسة هصلي أربعة وربعة بلا تشاهد أربعة وربعة في الركعة الرابعة يجلس يقرأ تشهد الوسطى نص التشاهد طيب وبعدين يدعو وهو قاعد برضه في التشاهد يقرأ التشاهد ويدعو الله عز وجل بما شاء من خيرية الدنيا الأخير ثم يقوم للركعة الخامسة يصليها وبعد كده يعد التشاهد الأخير طيب لو صلى سبعة يبقى هصلي ستة في الركعة السادسة هي يجلس التشاهد الوسطى وبعد ما يقرأ تشهد الوسطى يدعو الله بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة ثم يقوم إلى ركعة السابعة ثم يجلس تشهد الأخير ويسال طب لو صلى تسعة يبقى يصلي ثمانية وبعد التماني يجلس لتشهد الوسطى فيقرأها ويدعو الله عز وجل بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة ثم يقوم إلى ركعة التسعة فيصليها ثم يجلس يقرأ فيها التشاهد الأخير ثم يسلم فإذا كده صلى تسعة ركعات وتر وأي حاجة يفعلها من دي تجزئه يعني لو صلى ركعة تجزئه لو صلى ثلاثة تجزئه بس إحنا نرجع نقول لو صلى ثلاثة ما فهمش تشاهد وصل إنما بيتاخده على بعض طيب لو صلى خمسة هيصليها الكافيه اللي احنا قلناها لو صلى ستة لو صلى سبعة يبقى بالكافية اللي احنا قلناها تسعة ايضا بالكافية اللي احنا قلناها يبقى كل الده وارد عن النبي عليه السلام ويجزئه صح يعني ستين عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث هذا وجه اخر من صلاة وانت تصلي أربع ركعات يكونوا حلوين يعني ايه حلوين تأتي فيهم بالواجب وتأتي فيهم بالسنن ويكون فيهم خشوع وفيهم اطمئنان تدي كل ركن من الأركان حقه في ال في الاطمئنان والخشوع يبقى ايه انت صليت أربعة وترجع بعدين تسلم وتصلي أربعة، يبقى كده إيه؟ يبقى كده ثمانية، يبقى لو هتصلي أربعة ما فيش تشاهد وسط طيب الأربع هيبقوا دايركت، طيب بعد كده تروح مصلي ثلاثة مع بعض يبو كده كام أربعة أربعة ثمانية وثلاثة، ها كام كده يبقى أحداشر، طيب يبقى هنا اللي انت صليتهم أربعة أربعة دول دول قيام ليل، تمام دي كلها إيه ركعات وترية إن ركعات زوجية. أما الركعة بقى اللي هو ثم يصلي ثلاثا هم دول اللي احنا نقصدهم هم دول اللي هم الوتر اللي أوطر بيهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل, صلاة الليل تمام يبقى الاربعة واربعة دول قيام ليل إنما الثلاثة مع بعض دول اللي هم أشار إليهم الشيخ في البداية وقال ويجوز أن يوتر بثلاث وده دليله وأوطر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بثلاث ركعات ثلاث ركعات وربعة ثلاث ركعات وربعة الحديث ده متفق عليه موجود عند البخاري وعند مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي عنها برضو عن ستين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكهو وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يعني كانوا بيجهزوا للنبي عليه الصلاه والسلام السواك بتاعه اللي هو شجر الأراك ده عود السواك الخشب ده اللي يعني يشوص به الفاه يعني اسمه السواك ويجهزوله طهوره اللي هو الماء فإذا قلنا الطهور بالفتر يبقى نقصد به الماء اللي بنتوضى به وإذا قلنا الطهور يبقى بالضم يبقى نقصد به الفعل فعل الطهور ذاته حركة بتاعت الطهور واللي هي الأشكال بتاعت الطهور حركات بتاعت الطهور بتاعت الوضوء تمام فيبقى كن نعد له سواكه وتهوره من بنجهزه المية بتاعه الوضوء والسواك بتاعه فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يعني نام القدر اللي ربنا كاتبه له فيبعثه بعد كده يقوم من الليل فيتسوك يبقى أول ما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام من نومه بياخد السواك فيتسوك ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام عشان الصلاة ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسنى نبي الله وأخذه اللحم أوطر بسبعة وصنع فركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع يابني طيب دي حديثتنا أم المؤمنين عائشة بتوري لنا وجه من الوجوه اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصليها فبتقول لنا أن بعد ما جهزوله الوضوء ويجهزوله السواك بتاعه الماء بتاع الوضوء وجهزوا له السواك بتاعه كان هو نايم النبي عليه السلام نام المدة اللي ربنا كتبها له فبعد ذلك بعثه الله يعني ايقاذه قام النبي, النبي عليه السلام من نومه من نومه فاخذ السواك وتسوك به شاص به فه وصلى النبي عليه السلام تسع ركعات التسعة خد فيهم تمين تمانية كده ديركت ورا بعض اه تمن ركعات ورا بعض ما يسلمش فيهم فقعد بعد التمنى بعد الركعة التمنى راح قعد للتشهد الوسطى النبي عليه السلام فجلس بعد الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض النبي عليه السلام بعد ما ذكر الله وحمده ودعاه فقام ولم يسلم صلى الله عليه وسلم قام وقام للركعة التسعة فلما يعني أدى الركعة التسعة قاعدة للتشهد الأخير فأخذ يذكر الله وأحمده ويدعوه ثم سلم النبي عليه السلام تسليما أسمع به الجالسين حوله كأنه قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني مألهش في في سرهم لم يسلم في سرهم إنما أسمع به من حوله. بعد كده النبي عليه السلام بعد ما أوطر فراح آيم جايب ركعتين بعد ما سلم وهو قاعد لأن هو بصلاته الوتر يبقى كده ختم ال ال الصلاة بتاعت اليوم كلها بالوتر كده اللي هم التسع ركعات اللي هو النبي عليه السلام والسلام صلى الله عليه ورباه وعده دول يبقى ختم النبي عليه الصلاة والسلام يومه بالوتر. ثم بعد ذلك قام ما فصل ركعتين دي ده صلاة ليوم جديد بقى صلاة ليوم جديد أو صلاة جديدة ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد وركعتين دول في الغالب كان بيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام يؤديهم وهو جالس قاعد على رجله فتلك 11 لو جماعت انت ركعات دي كلها على بعض 9 و 2 يبقوا 11 ركعة من النبي عليه السلام ما كانش بيزود عن الحداشر ركعة. تقول أم المؤمنين عياشة فلما أسن سن مكبر يعني النبي عليه السلام وأخذه اللحم وجسمه ممتلئ فبدأ يوتر بسبع ركعات يعني بسبع ركعات يصلي فيهم ستة ويعني يجلس لل للركعة السابعة يعني يجعلها آخر ال الركعات كلهم صلي ستة واربعد وبعدين يعد للتشهد الوسطى يدعو فيها الله عز وجل بما شاء يدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو أحمده ويدعوه ثم يقوم إلى الركعة السابعة فيصليها ثم يجلس إلى التشاهد الأخير ثم يذكر الله عز وجل ويحمده ويدعوه ثم يسلم صلى الله عليه وسلم يبقى وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني يبقى بعد ما بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام سبع ركعات ده كان في اخر عمره لما اسنى واخذه اللحم امتلأ لحما جسمه امتلأ فكان بيصلي السبع بكيفين اللي احنا قلناها وبعد السبع بيقوم يصلي ركعتين ايضا وهو قاعد فلو جمعنا الاثنين مع السبع هيبوا ايه تسع ركعات فان اوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في, هذه في هذا الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر الركعة الاولى بعد الفاتحة بسبب اسم ربك الاعلى في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا ايها الكافرون في الركعة بعد الفاتحة بقوله هو الله احد يعني في ال في ركعة ركعة يعني كل ركعة بيقول فيها فتحة وصورة الفاتحه وصورة من الصور اللي احنا ايه قلناها فبكده النبي عليه الصلاه والسلام بيكون ايه اوطر صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية وهذه الصفة اللي احنا ايه قلناها بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقنط بقى في الوتر القنوط اللي هو قنوط اللي هو دعاء القنوط اللي هو, القنوط اللي هو أو نقنط في الايه في الـ في الـ في الوتر يعني ندعو الله عز وجل في الـ في الـ بعض الناس بتعتقد ان الوتر خاص برمضان بحكم ان يعني المشايخ لما بيصلوا التراويح بيقنطوا او قيام الليل بيقنطوا فبعض الناس تقول ايه ان القنوط هذا دا في صلاة التراويح فقط لا ده القنوط هو بصفة عامة بيكون في ركعة, ركعة الوتر فلو انت عايز كل يوم في الوتر تقنط لا بأس براحتك هذه سنة النبي عليه الصلاه والسلام تمام يبقى النبي عليه السلام كان يقنط في الايه في الوتر سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام علم كلمات يقولها وهو بيصلي الوتر اللهم اللهم اهدني في من هديت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل من ولا فإنه لا يزل من وليت تباركت ربنا وتعاليت وفي بعض الرؤية فإنه لا يزل من ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يعني الحديث اللي بين إيدينا هذا حديث صحيح موجود في صحيح النساء وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمزي وفي سنن ابن ماجة وفي سنن النسائي ده الدعاء القنوت دعاء القنوت لما تيجي عايز تقنط في الوتر ف بتقول الدعاء ترفع ايدك في القنود وبتقول اللهم اهديني في من هديت أو اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عفيت وتولاني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل مو من موليت تبارك ربنا وتعالى إيبقى أنت كده قنت في الوتر والسنة في القنوط إنه يكون قبل الركوع إنه يكون إيه قبل الركوع يعني قبل الركوع يجي واحد يقول لا لا يا عم الشيخ بنركع بعد ما بنرفع بنقنط بقول لك ما دي سنه برده دي سنة. انت لو عايز تقنط بعد الركوع لا باس يبقى ساعه ما بترفع من الركوع بتقنط ماشي عايز تقنط قبل الركوع يبقى بعد ما هتخلص الآيات هتقنط على طول وبعدين ترقع وبعدين ترفع لا باس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولكن لو انت نوعت يبقى افضل علشان الناس ما تاخدش فكره ان القنوط ما ياخدش شكل واحد ووضع واحد يعني كمن المساجد كلها يعتبر في, في مصر غالبيه المساجد ان لم يكن يعني 99% من المساجد بيجعل للقنوط بعد الرفع من الركوع في الوتر فالناس خلاص معتقده ان القنوط ده ما كان بعد الرفع من الوتر بعد الرفع من الركوع انما لو احنا بنحيي السنه ومره نقنط قبل الركوع ومره نقنط بعد الركوع لعلم الناس ان هذا من السنة وهذا من السنه فلو ركعنا قبل الركوع فهو هي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ولو قنتنا بعد الرفع من الركوع فهي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول والسنة في هذا القنود أن يكون قبل الركوع لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الوتر قبل الركوع وهذا حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود وفي سونني أبي داود أيضا يقول ولا يشرع القنوط في الفريضة إلا في النازلة يعني القنوط لما تيجي أنت عايز تقمط في الفريضة لو عايز تقمط في الفريضة وانت بتصلي الفرد وعايز تقنط يبقى في الايه يبقى في النزلة او في الشدة ولا تخص بها صلاة دون صلاة يبقى انت عايز تقنط مثلا في العشاء او عايز تقنط في المغرب او عايز تقنط في الظهر او في العصر او في الفجر يبقى اذا قنط هتقنط في الخمس اوقات هتقنط في الايه في الخمس اوقات ولا يكون القنود إلا في نزيله في وقت الشدة في وقت الدائقة تمام يعني الأمة الإسلامية تمر بأوقات عصيبة يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يجعلها آمنة مطمئنة وأن يجنبها ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها هي والعباد من أياد أهل الظلم والفساد وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء فهذه شدة ما نحن فيه شدة مدى بالعصيان المدني لهؤلاء الذين يعني يريدون أن يوقفوا حال البلاد وحال العباد هذه شدة لو نحن قنطنا في الصلوات المفروضة قنطنا إن ربنا يحفظ علينا بلادنا ويجنبها كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين يجوز ان احنا نقنط يجوز ان احنا نقنط ولكن ما نخصش بقى الفجر فقط بالقنوط ونسيب الظهر والعصر والمغرب والعشة ما نخصش الظهر بس او المغرب والعشة بس ونسيب بقى الاوقات لا اذا اردت ان تقنط في نازلة من النوازل نزلت بالمسلمين فيجوز لك ذلك بشرط ان انت تقنط في كل الأوقات يبقى الخمس أوقات بتوع اليوم هنقنط فيها لو احنا عايزين نقنط الفجر اللي جاي ده يبقى نقنط في الفجر طيب وهنقنط في الده وهنقنط في العصر وهنقنط في المغرب وهنقنط في العشاء يبقى كده احنا لم نخص فرض دون فرض في النازلة وفي كل في كل الصلاوات طيب ويجعله بعد الركوع يمكن ان انت تجعل القنوط بعد الركوع زي ما نقل هذا سيدنا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنط بعد الركوع يبقى ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع بدلالة حديث سيدنا أبا يبن كعب، آه، وقامته سابت أنه قامته بعد الركوع بدلالة حديث سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو أحدا أو يدعو أحد بعد الركوع، يبقى هنا جائز وهنا جائز. طب يجي واحد يقول لي طب في ناس يعمل الشيخ ما بتقنت إلا في الفجر بس. وخلاص هي صلي ورا الفجر يقنط الفجر وبقية الأوقات لا يقنط نقول وبالله توفيق أن أهل العلم قالوا أن القنوط في الفجر أبدا بدعة يعني تخص الفجر وحده بقنوط وتظل على هذا المنوال فبدعة كما صرح بذلك أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أني دي بدعة سيدنا أبو مالك الأشجاعي عنه عن سيدنا سعد بن طارق قال قلت لأبي بيسأل أبوه سيدنا سعد بن طارق قلت لأبي يا أبتي بقول له يا أبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت وراء النبي يا أبي وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف عليه هنا في الكوفة أو بالكوف كل الدول أنت صليت ورا صليت ورا النبي عليه الصلاة والسلام ووراء أبو بكر ووراء عمر ووراء عثمان في المدينة وصليت ورا سيدنا علي ابن أبي طالب هنا في الكوفة نحو من خمس سنين صليت وراه يجي خمس سنين فكانوا يقنطون في الفجر بيسأله يعني هل كانوا يقنطون في الفجر فكانوا يقنطون في الفجر فقال أيبني محدث يعني بدعه لأن أنتوا عارفين النبي عليه السلام يقول إيه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام؟ فقال أي بني محدث يعني بدعة لأن النبي ما كانش بيخنط في الفجر ما كانش يخص الفجر بخنوت ولا, ولا سيدنا أبو بكر فعل ذلك ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي ولا سيدنا علي لم يكن أحدهم يخص الفجر بقنوط أبدا فيسعون ما يوسعهم اللي عملون عملوا إحنا ونبتدعش اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي كفاكم ما شرعه الله لكم وبيّنه لكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه له كتاب يسمى زاد المعاد فيقول في كتابه زاد المعاد ومن المحال مستحيل يعني ومن المحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت الاخر الدعاء ويرفع بذلك صوته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 يقول مستحيل ان النبي عليه الصلاة والسلام في كل غدا يعني في كل فجر بعد ما يعتدل من الركوع يرفع ايده ويدعوه ويقول اللهم هدينا في من هديت الدعاء الطويل ده وكمان يرفع بيه صوته وكمان الصحابة وراء منه دائما لغاية ما النبي فارق الحياة لا يمكن ابدا يكون النبي عمل كده والصحابة هذا ليس معلوما عند أحد منهم ولا يمكن أبدا استعيل أن يكون الصحابة النبي كان بيعمل كده والصحابة ضيعوه لا يمكن أن النبي يكون بيعمل كده وجمهور الصحابة يكون لم يبلغوا به ولكن إنه محدث كما قال سيدنا طارق الأشجاعي إن لو كان النبي قاله ما كانش حد من الصحابة كتموا لكن كل الصحابة قالوا إن النبي كان بيقنط بينا وكان في الفجر كان بيقنط وكان بيرفع صوته بالدعاء كان كله قال إنما لا طالما لم ينقل ينقل عنه أو لم ينقل أحد عنه من الصحابة هذا هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في يعني في صلاته في صلاته يبقى الدعاء دعاء القنوط في الفجر دائما او تخصيص الفجر بدعاء قنوت ابدا يعني دائما هذه بدعة محدثة لم تكن من فعل النبي ولا صلى الله عليه وسلم ولا من فعل اصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا يعني نكتفي جماعة الخير بهذا القدر من كتاب الفقه ويعني نتوقف عند صلاة قيام الليل نخلي الفقه بتاعها ان شاء الله للقاء القادم فلعل فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك